اني عبد الله واتقوه واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله جاء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 كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا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 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم لَا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب هم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا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 إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن أخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا